ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذفرة لمن يخشى من ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى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 وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيَةً أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إِنَّهُ طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري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 نك كنت بين بصيرة، قال قد أُوتيت سؤلك يا موسى، ولقد منن عليك مرة أخرى، إذ أُوحينا إلى أمك ما انقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فيلقطه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيهِ أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَئْتَ عَلَى قَدَرِيَ مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ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 فَقُلْ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى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 so they بَيْنَهُمْ between النَّجْوَى and they were SQL! in the söyle答� So if these are Tawleclare they want to plant 9. كيدكم ثم mugELL MYSELIN, and I came up and made with you serve unto sesudah. 11. I could die with you, and turn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 نهو لك بركم الذي علمكم السحر، فلأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلب أنكم، ولأصلب أنكم في جذوع النخل، ولتعلم أن أشد وأبقى. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذى فطرنا فقد ما أن تقام تقضي هذه الدنيا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 فَإِنَّ لَهُ دَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فَطَالَ to the Lord came to you عَلَيْكُمْ was not able to abolish that offering you and the career came to me? They asked, the فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُ فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُمُ سَفَنَسِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعَ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 كَوَلِ زَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فانما ياتين لَكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن 일لين فسبح واطراف النهار لعلتك ترضى ولا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 والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا